بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة جاء في الحديث عن سيدنا أبي نغيرة رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه يعني صار يرتجف حتى بان على ثيابه ارتجاف من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول الله فقال اما تسمعون ما اسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين يعني الناس يحسبونه هينا لكنه عند الله عظيم قلنا فيما ذلك قال كان أحدهما لا يستنزه من من البول وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة فدعى بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة في كل قبر واحده قلنا وهل ينفعهم ذلك قال نعم يخفف عنهما ما دامت عقبتين الحديث صار كم روايه له اذا بتسكو كل ما معناته في اكثر من حادثه انه كل مره يرويها احد من الصحابه بشكل جديد فمعناته الامر متكرر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معه هذا الفعل كثيرا طيب الفائده منه ما الفائده من ذلك نستفيد احكاما كثيره اولا يجب الاستهزاء من البول الاستتار من الناس اثناء البول حتى لا يكشف عورته للاخرين يجب أن نتقيد بحدود الله عز وجل اجتناب الغيبة النميمة نقل الكلام بين الناس نستفيد حكما آخر أنه لا مانع حينما تذهب لزيارة القبور أن تأخذ شيئا رطبا من الورد من جريد الدخل من أي شيء يعني رطب تضعه على القبر لأنه يخفف عن صاحب القبر ما دام رطبا وهذا سأله الصحابة هل ينفعه قال نعم إذا ما دام فيه الرطوبة يعني عرق حي ما زال فيه شيء من الحياة فإذا هو في نفع لهذا البيت لأنه يذكر الله قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيعه فهذا التسبيح ينفع ذلك الميت في قبره من هنا اتخذ الناس هذه السنة لما بيروح للقبر بيأخذ ورده بيأخذ عروح أخضر بيأخذ أي شيء يضعه بأن النبي دعا بذلك ووضعه على قبر هذين الرجلين وفي الحديث ايضا عن بن مانع الأصبحي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد اذونا على ما بنا من الأذى يعني الأذى اللي فينا من خلال عذاب جهنم تكفينا وهذا وجدك كمان يعزبون اكثر وجود ريح كذا فعذابنا فوق عذابنا فيدعون بالويل والثبور ويقول أهل النار بعضهم وبعضهم ما بالو هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر طيب هذا مين؟, مين هو النوع من أصناف الناس؟ قال هذا الذي كان لا يستنزه من بوره في الدنيا الآب بين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرح كل واحدة على حدة فرجل مغلق عليه تابوت من جبل ضمن العذاب ضمن جهنم جهنم, جهنم تاني مصغرة ضمن جهنم يعني يشتعل التابوت عليه وإذا من يختاع شوية براته جهنم كمان نفس الشيء قال ليه ليش قال كل هذا التجديد على الطهارة لأن الدين كله مبني على الطهارة الصلاة بده طهارة الحج بده طهارة الطواف بده طهارة الأمور كلها يعني مبنية عليها فكل عمل بدون طهارة لا يصح فمعادة هو الأساس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يجر امعاءه هذا كمان مر معنا بحديث تندلق أقطابه في نار جهنم يدور حولها كما يدور الحمار برحا يجتمع عليه أهل النار يسأل أهل النار ألست أنت فلان الذي كنت تأمرنا وتنهانا يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه هذا يأتي أيضا مؤذي لأهل النار لأنه في نار جهنم عذاب آخر زيادة عن أهل النار جميعا ورجل يجر امعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودما يعني هذا لأنه كان كثير يتشدق بالكلام أمام الناس ويساوي هيك رسميات وفصاحة وبلاغة ويريد أن يمدحه الناس بما يقول يعني إنه هو متكلم إنه هو رجل فصيح إنه هو رجل فهمان رجل يعلم إلى آخر ذلك فيسيل فوه قيحا ودما وقيل أن المقصود به يعني أيضاً فرجه فمو بس أنه فمه وإنما أيضاً فرجه يسيل قيحاً ودماً لأنه كان يمشي في طريق غير شرعي لا يحفظ فرجه لا يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى والله قال في القرى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما بلكت أيمانه ورجل يأكل لحمه أبي أقول حاله، أبي أقول أعمينه، أذو طيب قال نفس الشيء الذين يتكلمون بالغيبة والنميمة أي أحب أحدكم أن يأكل لحم أقيه ميتا؟ هذا عقوبته يوم القيامة أن يأكل لحمه عين ليس ميتا يأكل لحمه. قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد؟ شوف كلمة الأبعد يعني إحنا نحن ما نستخدم بين بعضه إنه ما بغيت نذكر اسمه لأنه إنسان يعني ما هو كويس أبدا. ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء كان يأكل أموال الناس كان يبلع أموال الناس كان يتشدق بالكلام الطيب ويغش الناس في حقيقة الأمر بيحكي أمامك وتشوف تولاد يا أخي والله من الصحابة هذا رجل طيب ودين نجي على العمل تطبيق ما في تقولون ما لا تفعلون فهذا الرجل الذي ياتي اول الامر فيقول ما بال الابعد في عنقه اموال الناس ما يجد لها قضاء او وفاء ثم يقال للذي يجر أمعاء ما بال الابعد قد اذان على ما بنا من الاذى فيقول ان الابعد قد كان لا يبالي اين اصاب البول منه لا يغسله يعني ما مهتم لا بطهارة ولا بنجاسة ولا بشيء من الأهم خلاص يبقل ويذهب وبعد ذلك يتوضى ويصلي فحسب حاله على الطهارة لكنه حقيقة الأمر على نجاسة ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكل من خلال حديث مطول نتركه إلى لقاء قادم من أحيان الله عز وجل نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله عليه وسلم